بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إغرامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فَإِذَا بَرَقَ الْبِصْوَرُ وَغْسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَا الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَذَرُ إِنَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَقَرُ يُنَبَّعُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَقْرُ بل ليسن على نفسه بطيره ولو القمه افيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قرانا فالتابع قرانه ثم ان عرينا وَبَلْ تُعِبُّونَ الْعَاجِنَةَ وَتَذَرُونَ نَاقِرًا وُجُوه وَإِذٍ نَاظِيرَةٌ لِنَا رَبِّهَا نَاظِيرًا وَوُجُوه وَإِذٍ بَاثِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا Kala izabla vrata atraqa waqil meraq Wazan anehu alfiraq Waltafati althaqu bilthaq بالساق althaqu bilthaq Ila rabike yom izin ilmasaq Fala asoddaqa Wala asodlaq Wala asoddaqa zaba wattawal son mabaila ahlihi ata matua aule la kafa aule sonmba aule na kafa aula a yasibu lesu ai o towa Ala mikun o trois me mari tomna son makana aana kwa So ma ala kwa tan falaqaabaasa wefa ja aala min hos da jini la lawalsa Aisa zalin ka